بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير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 ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم, وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم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 لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى عن الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخرص الصدور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 وكانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذعوبهم وما كان لهم من الله من واق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 استحيون وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى واليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال أوسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكن بالبينات من ربكم وإن يكاذبمن فعليه كذب وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْهُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابَ يَا قَوْمِ لَكُمْ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إن جَاءَنَا قال فرعون ما أريتم إلا ما أرى وما أهديتم إلا سبيل الرشاد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 أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد على السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.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 وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَن نُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَدَخَلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وإذ يتحدون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنو عن نصيب من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكت أتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لأنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعمة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصفر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبرهم ببالغين فاستعد بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.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 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 ون لا اله الا الله جاءني البينات من ربي وامرته ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نقطه ثم من علقه ثم يخرج طفلا ثم لتبلغوا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 فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن لا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأُولَادُ في أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسلُ مُسْحَبُونَ فِي الحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دونِ اللهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الكَافِرِينَ ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير حق وبما كنتم وبما كنتم تمرحون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 الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها بنافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون فلم يسروا في الأرض فياظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشدقوا وتوثروا في الأرض فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاتهم رسولهم بالبيانات فرحوا فرحوا بما عندهم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 فلم يكُنْ فَعْلُهُ إيمانُهُ لَمَّا رَأوا بَسَنَةً سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُنَّ أَلِكَ الْكَافِرُونَ